قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن السيدان قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن السيدان فقال ايه وعستي الجباري وما على زهرائي بي ماري يا لكنه لاذا तुम्हारा هذه بقى رعايه خسد رواه حجاب ومذرا اروا عسرها عسره كادت بنفسي انت موته حسره ومذرا اروا عسرها عسره كادت بنفسي انت موته حسره قال سليم هل دخلوا قال سليم قلت يا فلما هل دخلوا يا قستدانو اسقطت بيت جنينا غالا ذاك موسى ما محسنا هل على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب واب واب الامه قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يرس قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يرس في فقال اي وعزتي نها ذات ورا الباديه يا حايتين زدروا عصرها عصره كادت بنفسي انت موتا حسره ومدر اوها عصرها عصره كادت بنفسي موتا عصره قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا قال سليم هل دخلوا ونمي؟ سليم هل دخلوا فقال ابي وعستي قطري على زهراي لكنها اخذت مرارا تايبره وعي هاي رامي ولك قال يا سلمان هل دخلوا يا الخميس تسقية الزراعة عليه السلام في سينية القلاف الساعة الثالثة مساء. مشاركة الرادور راهم المود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم